فضائل ا ل آ ي ه اللهم واجعل ا ل ق ر آ ن لقلوبنا ضياء من لم يعبد الله لم يعرف الله من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أ و أ ض ل من لم يعبد الله غاب عن ا ل ح ق ي ق ة الكبرى التي خلق من أ ج ل ه ا يا أ ي ه ا ا ل ن ا س قد جاءتكم م و ع ة من ربكم و ش ف ا ء ل م ا في ا ل ص د و ر و ه د ا ورحمة ل ل م م ؤ ن ن ي ف ه الحسنى ب ر ن ا من ج ي ت ا ما و ورد ل فضلك ي ف ا ئ سور وآيات القرآن ا ل ر القرآن ي يحمل م لكن لا إ ش ك ا ل ا إ ش ك الفيديو حتى ا ل في أ ف ه ا م مع ف ض ي ل ة ا ل ش ي خ ص ا ل ح ب ن عواد ا ا ل م م غ س ي ا ل ب ر ن ا م من ج ت ق د ي م في ص ل ب ن ذ ي ا ن ا ل ع ت ف ي ذ ع ب د ا ل ل ه ا ل م ط ي ر ي ب س م ا ل ل الرحمن ل ه ا ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ل ه رب ا ا ع ل م ي ن و ا ا ا ا ل ل ل ل ص ة و س م على ا ل الأمين وعلى ل ن ب ي آ ه و ص ح ب ه أجمعين أ م ا بعد السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته و أ ه ل ا ومرحبا بكم مع ح ل ق ة ج د ي د ة من فضائل ا ل آ ي مع ف ض ي ل ة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إ م ا م و خطيب مسجد ق ب ة ومدير عام مركز بحوث ودراسات ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة في ب د ا ي ة ا ل ح ل ق ة نرحب بفضيله ت أحياكم أستاذ أحيا فيصل الله المستمعين التوفيد الله الله الإخوتاء والأخوات والمستمعات ونسأل الله لنا ولكم ونسأل ا ل ل ه من م فضيله الشيخ ب د أ ن ا الحديث في ا ل ح ل ق ة ا ل م ا ض ي ة و أ و ج ز ن ا ا ل ح د ي ث عن سبب النزول والفضل في هاتين ا ل آ ي ت ي ن الكريمتين خواتيم س و ر ة البقره ة وفي ذ ه الحلقة نبدا أ بتفصيل فضيله الشيخ بقوله تعالى آمن آمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أنزل الرسول إليه كل ربه كل هذه لو هذه ه نتوقف م ع الحمد و ا م منها نعم ق ص و د ا ل لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وبعد فصدر هاتين ا ل آ ي ت ي ن الكريمتين يتحدث عن إ ي م ا ن ذلكم الجيل العظيم جيل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عليهم بربهم تبارك وتعالى ولا ريب أ ن ا ل إ ي م ا ن بالله أ ع ظ م العطايا و أ ج ل ما يمكن أ ن يهبه الله جل و علا لعبد ل أ ن الله جعل ا ل إ ي م ا ن قسيما ما بين أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ه ل النار أ م ا ما ف د ت ه ك ل م ة كل ف إ ن جمعهم في كليه ك أ ن قلوبهم قلب واحد لم يختلفوا قال العلماء لان أ ن ل ل والرد يقع مختلفا ل ق يقع ب و واحد أ القبول واحد والرد يقع مختلفا فعندما عمر الناس شيئا لا يسألون لماذا لكن يكون ردوه قد رد زيد رد لماذا شيئا لا إذا يقبل غير قبلوه سبب سبب وهذا يقع به الاختلاف لكن ا ل آ ي ة تحمل في طياتها من جليل المعاني وعظيم ا ل ت ز ك ي ة لجيل ا ل ص ح ا ب ة ما يظهر لكل ذي لب آ م ن الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه كلمة بالله ورسله فاختيار لفظ من ربه بيان خفي لعناية الله جل وعلا بعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم العطاء آمن من من معاني بيان فإن أنها ربه بعبده رب فاختيار تضفي خفي و ا ل ع ن ا ي ة و ا ل ت ر ب ي ة من الله تبارك و تعالى لهذا النبي الخاتم صلوات الله و سلامه عليه علي السلام السلام. إذن ندخل في الحديث عن الإيمان الإيمان بالإيمان إليه وذكر ندخل عن هاتين الآيتين الكلمتين نبدأ نعم أن آمن أنزل من الحديث الله وجل بالملائكة والكتب والرسول بالملائكة、نعم. لاحظ أن الله جل وعلا يقول أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون في في بما عز ربه قوله جل وعلا بما أ ن ز ل ينصرف إ ل ى الدين وينصرف إ ل ى الكتاب الذي هو ا ل ق ر آ ن و ب هذا قال الولماء بعض ه الكتاب نزل ب و ا س ط ة ملك وهو جبريل ف ا ل إ ي م ا ن بالله الذي أ ن ز ل الكتاب يستلزم الايمان إ ي م ن بمن أرسل معه الكتاب ب معه أرسل ر وهو ج ل عليه ل ل ا ا س و ل إ ي م ا بنظائره ج ب ر ي يستلزم ي ل ل م ا ا إ ب ن من ا ل م ل ا ئ ك ة لكن الله جل وعلا أ ج م ل ه م ها هنا قال كل أي من المؤمنين كل آمن الرسول والمؤمنون كل آ م ن بالله وملائكته ا ل م ل ا ئ ك ة خلق من نور لا يوصفون لا ب ذ ك و ر ي ة ولا ولا ب أ ن و ث ي ة وهم من أ ع ظ م العباد قدرا و م ن ز ل ة عند ربهم وربما مضى معنا الحديث عن شيء من صفاتهم في حلقات لكن ا الإطالة هنا تستوجب ل هنا الذي ينبغي أ ن يعلم أ ن ا ل إ ي م ا ن بهم ي س ت ل ز م ا ل إ ي م ا ن ب ه ممن ج ل ة و أ خ ب ر الله عنهم تفصيلا ك ا ل إ ي م ا ن بجبريل وميكال ومالك وملك الموت ومن يسأل العبد في قبره وغيرهم م ن يسأل في العبد قبره و ممن جاء القران آ ن أو ل س ة بتفصيل بعض السبيل يقوله ضل ذكره أما ما يقوله بعض من ضل عن سواء عن وقال إن القضية قضية روحانية أو القضية قضية أن شيء ي جميل د ه قلبه الإنسان ل في و ؤ م ن بأن ه م ع الحديث م بهم هذا كله من ا خاصا هذا التلبيس الذي يجب تركه بالكلية ولا ا يدخل ص يجب كله تركه يمكن أن ب بأن بقوله ه لله وصفهم الله أمرهم في ويفعلون الإيمان يؤمن يعصون يؤمرون جميل مسمى ما لم يؤمن بأن لله ملائكة كراما وصفهم بقوله لا الله ما أمرهم ويفعلون ما لا ل ح كذلك عن الكتب و ا ل إ ي م ا ن بها الإيمان بالكتب الكتب ك ل م ة كتاب أ ص ل ا ت أ ت ي على معنيين ت أ ت ي بمعنى الكتاب الكامل وهذا أ و ل ما ينصرف مثل ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والزبور و ا ل ق ر آ ن و ت أ ت ي بمعنى م الرساله يسمى في زماننا هذا ا ب ة إ ن من س لكن ي الرحيم م بسم الرحمن ا الله قالت قبلها ن وإنه ت ا رسالة ب كريم أي م سليمان ل ي إ هنا أي بلقيس ل ك ه ن المقصود بالكتب ا ل م ن ز ل ة التي أ ن ز ل ه ا الله جل وعلا و الحديث ت تبارك وتعالى ي سمّاها الله ف ن ن نؤمن منها وما لم يخبرنا الله عنه نؤمن بها جملة. ونعلم يقينا أن القرآن أعظمها وأجلها وهو المهيمن وهو المهيمن بما سمّى وما لم جملة أعظمها بها الله الله وأجلها عليها الله الشيخ ا أحسن كفضل وكذلك وهو وهو عن الرسل كما جاء في الرسل آ ي الحديث في ة ا ل أ م ر ه مستفيض ل أ ن الرسل ن ف ي ذ الحديث فيها اكثر من ما ذكرنا من قبل لماذا؟ ل أ ن ه و ق ع م ن ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة أنهم آ م ن و ا ب ب ع ض ا ل ر س ل و ك ف ر و ا ب ا ل ب ع ض و ل ه ذ ا ق ا ل ا ل ل ه ج ل و ع ل ا ل ا ن ف ر ق ب ي ن أحد من ر س ل ه أي ل ا م ر بهذا ا ل ا م ن صنع ق ب ل ن ا م ر ن فرق بين م ر بهذا الامر بهذا ا ل ا و ر ب ه ف ا ل إ ي م ر بهذا الامر بهذا الامر ب ه م ج الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا الامر بهذا ا ل ا م ه ذ ا الامر ه ذ ا الامر بهذا الامر بهذا ا ل ا ر ب ه ا الامر بهذا الامر به نعلم أنهم جميعا ل م ح وقد ا ثلاث ا أمور ت ف ت كلمتهم عليها بالبعث الإيمان بالله والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بكل رسول ق قال الله جل وعلا عن نوح وهو أ و ل الرسول أ ن قومه كذبوا المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين في الزمان أنه زمنه غيره ومع ذلك جعل الله جل وعلا تكذيبه تكذيبا للرسل جميعا ً لما ل أ ن مقتضى ر س ا ل ة ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم الصلاة والسلام واحده ل ل س ا ا م و ة ذكر ن ا الملائكة والكتاب والرسل في هذه ا ل س و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة وذكر ا ل إ ي م ا ن بهم و ص ك ت عن القدر جاء في نبوية. وجاء أحاديث القرآن خلقناه الذي الآية إذا قرأها المؤمن متدبراً متأملاً شيء في في نبوية نريد إليه أن أن بقدر إن لكن نصل كل هذه أ د ر ك ما يلي أ ن الله عظيم مستغن عن خلقه و أ ن ه جل وعلا أ ف ا ء على أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم ا ل إ ي م ا ن فكان ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم كالجبال الرواسي فلما رزقهم الله ذلك وعلمه منهم مدحهم به فقال وهو أ ص د ق القائلين آ م ن الرسول أ ي محمد بن عبد الله النبي الخاتم فالالف واللام هنا للعهد ليست لكل رسول و إ ن م ا للرسول الذي أ ن ز ل عليه هذا ا ل ق ر آ ن ل أ ش ر ف النبيين قدرا و أ ر ف ع ه م ذكرا و إ ن كان آ خ ر ه م ظهورا إ ن ي عند الله لخاتم النبيين و إ ن آ د م لمجندل في طينته آ م ن الرسول بما, بما انزل إ ل ي ه من ربه قليله وكثيره أ ي بالدين كله وبالكتاب في المقام ا ل أ و ل آ م ن الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه تبعه على ذلك أ ق و ا م جعل الله جل وعلا في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن وسماهم به قال والمؤمنون كل من الرسول امن ل ل والنبي ر س و آ بالله و ا ل إ ي م ا ن بالله يستلزم أ ر ك ا ن ا ث ل ا ث ة م ح ب ة الله تبارك وتعالى والطمع في رحمته والخوف من عذابه كل آمن بالله وملائكته وكتبه بالله ورسله لا آمن مؤمنين أنهم لا يفرقون بين من أحد لا ل نفرق بين أ ح د من رسله ما حالنا سمعنا و أ ط ع ن ا سمعنا لمن و أ ط ع ن ا من سمعنا كلام ربنا تبارك وتعالى وفطرت قلوبنا و أ ذ ع ن ت أ ل س ن ت ن ا بالاعتراف بذلك وعملت بذلك جوارحنا ط ا ع ة لربنا تبارك وتعالى سمعنا و أ ط ع ن ا وهذا يجعل على الخلف م س ؤ وفي ل ل ي يتبعوا ة كبرى أن يتبعوا ما قد س قال الله جل وعلا والسابقون الله وعلا الأولون ا ا جل ل ه ج من م ر ن والأنصار والذين بإحسان رضي الله عنهم عنه فنحن مأمورون بأن نتبع هديهم وأن ن اتبعوهم ورضوا الله رضي هديهم قول ت ف ي آثارهم ف ي ق و الله جل وعلا كل ت ز ك ي ة ظ ا ه ر ة ب ي ن ة ل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سبيل كما يدعو اليوم أ ح د أ و فئام أ و طوائف أ و فرق إ ل ى التشكيك فيهم أ و النيل منهم فهذا من سوء ا ل أ د ب معهم ويستلزم أ ن نرد على الله جل وعلا كلامه فكيف يقبل م ؤ م ن أ ن يرد على الله قولا و أ ن يقدح فيهم وقد أ ث ن ى عليهم ربهم من فوق سبع, من فوق سبع سموات ثم هؤلاء المؤمنين الجيل الأمثل أثنى المؤمنين الأكمل مع يقينهم وإيمانهم الذي أثنى الله عليهم به يعلمون أنه يقع منهم هؤلاء الله به أنه الجيل والرعيل الذي القصور يقع يقع منهم الزلل ي ق ع منهم ا ل خ ط أ فلذلك يعلمون أ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا الله فقالوا غفرانك ربنا وعلموا ان ا ن ع م ة من الله والرزق عليه والمصير إ ل ي ه غفرانك ربنا واليك إ ل ي ك م ص ر والإتيام بقول وعلا و الله جل ل إ ي المصير في عرفا دليل خاتمة الدعاء المتضمن دليل على أن المرأة إذا للتضرع على أن ع ا ق ب ت ه و أ ن مرجعه إ ل ى الله فطر على الانكسار والتذلل لله الواحد القهر شعور ا ل إ ن س ا ن ب ا ل أ و ب ة ووقوفه بين يدي ر ب ي تبارك وتعالى أ ع ظ م معين له بعد توفيق الله جل وعلا على أ ن تنكسر قلبه ل ل ط ا ع ة ا ل ج ن ة د ر ج ة عاليه ة الصعود يحتاج ا إلى أعلى يحتاج إلى ج م د ة ولا شعورك ي يجاهده ء ا ل ب د أعظم من نفسه ه و و ى ش ع أيها ا ل م بان ر ك ب أ مصيرك إ ل ى ربك يجعلك قبل أ ن تظلم يتيما و أ ن تمنع محروما و أ ن تظلم عبدا ان تتذكر وقوفك بين يدي ربك تبارك وتعالى و إ ل ي ك المصير عند نزع الروح و إ ل ي ك المصير عند انصراف ا ل أ ه ل وإليك المصير إذا بؤثر من في القبور إذا المصير في من بعثر و إ لا ي ك ل الأشهاد ل م ص ي ر وحشر إذا ا وقف ع بد ا بين يدي ربهم تبارك يدي ت ا و ع للمؤمن ى ا بد ل ل أ ن ي أ خ ذ ا ل آ ي ة ه ذ ه المباركه ة و ي أحد ان ل آ ي ي ت ا ل ت ياخذها ختم ل ل البقر ه به مأصورة البقر أن ي مجمله و أ ن ي ق ر أ ه ا المرة بعد ا ل م ر ة لعل ا ل إ ي م ا ن في قلبه يرسخ ويزداد وهو يقرا أ أحد أ كل آمن بالله وملائكته وكتبه بالله ورسوله لا رسوله وقالوا آمن من سمعنا نفرق بين ن ع ط غفرانك ربنا واليك إ ل ي ك م ص ر السلام ع ي م فضلك المصير فضل ي هذه الآية الكلام عن اليوم الآخر باليوم الآخر والذي هو من أركان عن نعم من يأتي د ح ا قولهم وإليك المصير إشعار به وإن لم يكن مسبوقا بلفظ الإيمان به قبل عليه وإن يكن لم بلفظ دلت عليه أحاديث صحيحة واردة في هذا جئ لا على ص ي غ ة ا ل أ م ر و إ ن م ا جيء به على ص ي غ ة الخبر الذي هو في أ ص ل ه تعليم من الله جل وعلا لعباده كيف يدعوه ف إ ن قول ربنا جل وعلا غفرانك ربنا واليك إ ل ي ك م ص ر هو تعليم من الله جل وعلا لأوليائه وعباده به وعلا والمؤمنين تعليم جل من ي يدعوه ف ف غ ر المصير ن ربنا ك و إ ي ك ا ل جاء لفظ ربنا ما بين غفرانك وما بين وإليك المصير والأصل يا ربنا الياء هنا كأنها الإنسان لفظ وإليك وحذفت بين بين كأنه لا يريد أ ن يكون هناك م س ا ف ة من القول لا معنى ولا حسا وهو يناجي, وهو يناجي ربه لذلك لم ي أ ت ي في ا ل ق ر آ ن كله دعاء الله جل وعلا رب بحرف نداء كل ما في القرآن ما إنما أتى من غير حرف النداء في حرف ربي غير يشعر أو أتى وهذا ب ح ا ج ة ا ل إ ن س ا ن إ ل ى قربه من ر ب ي حسا ومعنى تكون حالته كلها حاله من يريد أ ن يقترب من ر ب ي تبارك وتعالى توسطت ما بين قول الله جل وعلا غفرانك ربنا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 فضائل ا ل آ ي ه برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور و آ ي ا ت القران آ ن ل ل ك ك ر ي م الكريم ق ر آ ن لا يحمل إ ش ا ا إشكال أفهامنا إشكال أفهامنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي ل فضيلة ل في في مع بن ب ن من ا م ج ت ق د فيصل تنفيذ جذيان العتيبي عبد الله المطيب بن عبد بن محمد المطير